والحمد <تصفيق> للسلام والرسول الله صلى الله عليه وعلى الله صحبه وسلم تسليم كثيرا صلى الله عليه من, من, من دروس الفقه والتي نتدرس فيها كتاب الجهاد من كتاب تمام منه ووصلنا إلى قول المصلف الرد على شبهة وجود الرق في النظام الإسلام بعض الناس يثير شبهات على الإسلام والإسلام في هذه الأيام فمن جملة الشبهات التي تثار على الإسلام أن الرق موجود في الإسلام قال طعم بعض عليه الإسلام في النظام الإسلام بأنه أباح الرق وزعم بذلك أنه اضطهض طائفة من الناس بما لا تنسب مع دعوته وبالمسهوى في أصل الخلقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب والرد على ذي الشبه في مال طبعاً احنا نتكلمنا المرة الماضية على الجزء الأول وهو تشريع الوسائل التي تساعد على العتق تدريجية صح؟ ولا لسه بدأ نشهد الأمر نعظم نتكلمنا عن هذه المسألة لكن يعني مبدئياً نعيدها سريعاً قال أولاً تقدير رضع الاجتماع السائد إن الإسلام جاء إلى البشرية ونظام الرق نظام سائد في حياة النسل الاقتصادية والاجتماعية فلو أنه فرض عليهم إطلاق الرقيق فجأة وحتم عليهم ذلك لكان ذلك الأمر يبوء بالفشل لأنك المسألة الرقيق والاسترقاق كانت موجودة عند العرب وكان يعتمد عليها من النحاة الاقتصادية يعتمد من التجارات التي كانت رأيجة عند العرب كذلك أيضا كان السادة وهؤلاء يحتاجون إلى العبيد وإلى الرقيق لإدارة شؤونهم ونزوء والقيام بشؤونهم فلو قيل له كل من عنده رقيق فليحرره لشق ذلك على النفس فهذا الباب التضرج في التشريف ولذلك قال لكان ذلك القمر يبوء بالفشل ولعرض أوامره للمخالفة والامتهاد وعدم القبول فإقرار الإسلام للرق كان تحت هذه الظروف لحكمة إنسانية وهي عدم تعرض الحياة الاجتماعية لهزة عنيفة تؤدي إلى أضرار بارغة ثانيا تشريع الوسائل التي تساعد على العدق تدريجي شو بقى مسألة التدرج في مسألة التحرير تحرير إيه؟ العبيد يتلخذ ذلك في طريقين أحدهما تضييق منافذ الرق كان العرب عندهم أشياء يسترقون بها الناس حتى يسترقوا بها الأحرار فجاء الإسلام فمنع من ذلك بأن وضع قيودا على بعض مناهج الرق التي كانت سائدة فحرمها الإسلام ولم يجعلها وسيلة للرق بل جعل بعض صورها وسيلة للعق فمن هذه النظم التي كانت سائدة وأبطالها الإسلام واحد تحريم رق الحر كان الحر إذا اختطفا يباع ويكون رقيقا فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيام يقول النبس صلى الله عليه وسلم في مروع الرب عز وجل حديث خدس ثلاثة أنا خصمهم يوم القيام ومن كنت خصمه خصمت رجل أعطي بي ثم غضر ورجل باع حرا فأكل ثمنا ورجل استأجر أجيرا فاستوف منه العمل ولم يرطيه أجر الشيء هنا رجل استأجر أجيرا رجل باع حرا فأكل ثمنا كما فعل السيارة في يوسف عليه السلام فهذا الأمر كان سائدا في الجاهلي فحرمه الإسلام إن الحر لا يسترق للحر لا يسترد مش مجرد أن واحد يتخطف يتحول إلى سلعة وإلى رقيق يبع في الأسواق إيه؟ <تصفيق> ويسأل مالفرس كان بيع بالضبط كده بأنه كان من السادة كان من سادة قومه كان من سادة قومه اتنين تحريب رق من ارتكب بعض الجرائم وكان هذا النظام أيضا سائدا أن من سرق أو قتل يتعلونه رقيقا لمصلحة الدولة أو لمصلحة المجني عليه. تلاتة تحريم رق أولاد الجواري وهذا من أعظم ما يظهر به الإسلام لأنه بذلك فتح باباً واسعاً للعطق فالمرأة إذا حملت من سيدها كان ولدها عبداً في النظم القديمة ولا شك أن هذا كان يدفع في المجتمع بالآلاف من الرقيق إن لو هذا السيد الحر جامع امته فولدت منه فهذا الولد يتبع امه يكون عبدا يكون عبدا ظلك لكن الإسلام جاء بخلاف ذلك هذه المرأة تعتق بعد موت سيدها وتسمى ام ولد يبقى هذا فتح الباب الايه وهذا الولد لا يصبح ايه لا يصبح رقيقا أما في الأول كان رقيق فكان يدفع بألاف العبيد إلى, الإيه؟ إلى المجتمع فحرم الإسلام ذلك وجعل أولاد الجوار أحرارا بل تصيل الجارية نفسها حرة إذا مات سيد لأن ولدها حر ويقال لها أم ولد أربعة هناك أشياء أخرى حرمها الإسلام في نظام الرق قرق المدين إذا عجز عن دفع دينه وهذا, وهذا, وهذا كان النظام واقع قبل الإسلام لو واحد عليه فلسل واحد ومعرفش يسدد يعمل إيه صاحب الدين ياخده يبقى إيه؟ ها؟ عبد يبقى عبد عنده ومنها ومن ذلك تحرين أن, أن يبيع الإنسان نفسه ويتنازل عن حريته إذا دفعه العوز إلى ذلك واحد مش لاقي يأكل ولا أكل عاله يروح يبيع نفسه يبقى عبد يبقى رقيق ستة كل دي كان سائد عند الجاهلية في الجاهلية فحرمها الإسلام حرم الإسلام ذلك ستة ومنها تحريم استغلال الوالد سلطته في بيع بعض أولاده الزخور أو الإناث كان الأول برضو الرجل مشاند أكل ابنه يمرح بيعه ويبقى سلعة بعد كده تباع في الأسواق وعلى هذا فالإسلام لم يقر إلا نوعين فقط من الرق وهما ما كان نتيجة البيع والشراء للعبيد والجوار الأصليين أن يكون هو أصلاً إيه؟ عبد أو أصلاها أمن أو ما كان من أصراً حرب وده كلمنا عنها بالتفصيل قبل كده في مسألة الاسترقاق ومع ذلك شوف مع, مع هذا الأمر ومع ذلك فقد فتح الأبواب ورغب في عدق هذين النوعين على ما يتم يعني حتى النوعين اللي الإسلام أقرهم خلاص لا ده كمان إيه فتح ورغب في عطق هؤلاء عطق هؤلاء الرقيق على أنه أيضا لم يجعل وقت الحرب نتيجة حتمية لبد منها بل يريح المن بدون مقابل أو الفداء بإطلاق صراحيه بمقابل مال أو نظير تبادل الإيه؟ الأصل ودليل على أن الإسلام جاء لمصالح, جاء لمصالح العباد ثانياً فتح منافذ العطق فتح منافذ العطق كان نظام الرق في النظم القديمة يضيق المنافذ على نيل الحرية للرقيق كان بيوسع في العبودية والرق والاسترقاق وكان بيداية في مسألة العطق الإسلام جيب عكس كده يضيق في منافذ الاسترقاء ويوسع في, في مسألة العتق بل إنه لم يبح العتق إلا في حالة واحدة فقط يعني دي في النظم القديم وهو إذا رغب السيد في عتق عبد بس وذلك في ظل شروط قاسية ومعقدة بل إنه في بعض المجتمعات كانوا يفرضون غرامة مالية كبيرة يدفعها السيد للدولة إذا أعطق عبده وأما الإسلام فقد وسع المنافذ للعتق فمن ذلك واحد العتق بمجرد صدور كلمة العتق من السيد ولو كان هازلاً يعني لو واحد بيقول للعبد بتاعه أنت حر وبهزر معاه وقع العتق وقع العتق قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتق النكاح والطلاق والايه والعتق اا وطبعا شرحنا الكلام ده هنا العتق اثنين الوصيه بالعتق دي المنفذ الثاني في مسألة توسيع العق قال كأن يقول لعبد أن يكون لعبده أن تخر بعد موته ويسمى هذا العبد المدبر مدبر لأنه يعطى ضبر موت سيده فلذلك اسمه ليه ها؟ المدبر اسمه ليه المدبر وفي العبد اللي هو القل اللي هو الخالص وفي اللواء المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ ليعطى ولا يجوز للسيد إذا صدر منه هذا اللفظ الرجوع فيه ولا يجوز له أن يبيعه أو يرهنه أو يهبه أي أنه يمنح حق التصرف فيه يعني بمجرد ما يقوله أنت خر بعد موتي ما يجيش بقى إيه؟ يبيعه ما يبيعه أو يديه الواحد هدي لا طالما وعدوا بالعد يعتق بعد, بعد موته ثلاثه العتق بسبب أن تحمل منه الجاريه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي مساله ام الولد اللي هي وقد حرم الاسلام بيع امهات الاولاد فقد اعتقها ولدها وهذا الولد ايضا حر يكون حرا بخلاف الجاهليه وقد تقدم انه كان في النظم القديمه يصير عبدا اربعه نظام المكاتبة قال تعالى والذين يبتغون الكتاب بما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتى وذلك بأن يتفق السيد مع عبد بأن يدفع له مبلغا من المال فينال بذلك الحرية وحثت الآية على مساعدتهم والتصدق عليهم يعني لو إن عبد قال لسيده تعطقني مقابل مثلاً عشرة آلاف فقال أفعل فهذا العبد جمع سبع تلاف ويفعل ثلاث تلاف شهر يجيبهم اهل الغنى يتصدقون عليه يكملوا له الثلاث تلاف عشان يعطق وآتوهم من مال الله الذي آتاك فأنان بذلك الحرية وحثت الآية على مساعدتهم والتصدق عليه في قول وآتهم من مال الله الذي آتاك وظاهر الآية أنه يجب على السيد قبول المكاتبة مع العبد إذا رغب العبد في ذلك لأن الله أمرهم بذلك خمسة العدق كفارة عن المعصر. العتق كفارة عن المعصر فبينما كانت الجرائم في النظم السابقة سببا للرق يعني كان الأول اللي يسرق او اللي يقتل ممكن ما ياخدوش منه الدقيقة أو المقابل لهذه السرقة لا يعملوا إيه؟ يقول لك اللي سرق دي بإيه؟ عبد اللي سرق منه يعبد اللي سرق إيه؟ منه لا الإسلام جيب يخلاف كده بك الإسلام جعل بعض الكفارات بعض الكفارات واخد بالك وبعض العقوبات إيه؟ عطق الرقا عطق إيه؟ الرقا فقال فصارت في نظام الإسلام هذه سببا للعطق فتحرير العبد قربه يكثر بها, بها العاصي عن جربه ومعصيته فجعله كفارة في القتل الخطط وفي كفارة من جامع في نهار رمضان كذلك العبق في كفارة الأيمان فتحرير الرقبة كفارة في يمين الظهار وكفارة في الحنثي يمين الحلف واضح يبقى التوسيع هنا في مسألة عطق الرقاب دليل على أن الإسلام يرسخ مسألة إيه؟, إيه؟ مسألة إيه الاسترقاق سبعا حبب الإسلام العطقى تطوعا يعني حتى لا ما فيش ولا في أي حاجة ده من باب التطوع والفضل قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبا وقال صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله به بكل عضو منه عضو من النقل وأن أعتقى عبداً أعتقى الله بكل عضو منه عضواً منه إيه؟ من النار والحديث الرابع خيره المسلم تمني خصص الإسلام في سهم الزكاة سهماً لتحرير الأرقاء أي أنه جعل في ميزانية الدولة جزءاً لتحرير الرقير عكس ما كان سائدا شوف سبحان الله كان في الجاهلية اللي يعطق عبده يدفع للدولة فلوس عشان ايه اعطق العبد لا ده ده للعكس بقى ده ده واضح يقول لك ايه بقى فاصبح هناك سهل في الزكاة لتحرير الرقاة عكس ما كان سائدا ان من حر أخذت منه غرامه مالية وبهذا تعلم أن الإسلام ساهم مساهمة كبيرة في تحليل الأرقاء ومن الملاحظ أنك تجد لا تجد في كتب الفقه الإسلامي أبوابا تسمى أبواب الرقاء وإنما تجدهم يسمنا واب العطق. العطق وذلك يدل على نظر رغبة الشديدة المتوفرة في نصوص الشريعة الإسلامية إلى عطق الأرقاء وليلهم الحرية حتى صار الأمر إلى ما هو معلوم اليوم حيث لا ترى رقيقا واحدا وليس هذا بفضل قوانين الأمم المتحدة فإلى عهد قريب كان الرقيق في بلاد أمريكا وتصمتهم على بلاد أفريقيا ولا يسمح هذا, هذا المخصص وافتصل لبيان ظلمهم الذي كانوا يخرضونه على الرقيق بل لا يسمح هذا أيضا لبيان ظلمهم على بلاد الإسلام وتشريبهم وتعذيبهم لهم مع دعائتهم الكاذبة بأنهم يطالبون العالم بالحرية والمساواة ونزع العصبية ونحو ذلك فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله